قسيدة سحرية للقدم العارفين وسلطان الواصرين شيخ الطريقة المقشباتية سر الحقيقة السيد الحسني مصطفى بايزادة بسم الله الرحمن الرحيم ربي بوجهك عالم الأسرار وصفاتك القدسية الأنوار وبأعظم الأسمى نرجو ربنا نيل لنا وحيازة الأوطار وبسادة الأملاك سكان الأولى ومن تنزل منزلة التذكار وبمن يصيح على الجدالة ضائعا للأمر لا يعصيك استكباري وبجاه ابيك مصطفى كمحمدين صلى الله عليه وسلم وانبيائك نخبه الاخياري انصر فل سلطاننا وولاتنا وامدنا بجنودك النصارى وبصاهر استقيقي والفاروق مع عثمان بالنورين والكرار وبطلعة وزبيرهم وبسعدهم وبسعيدهم من سادة أبرار وأبي عبيدة وأبن عوف سيدين رجو شراد سرائل الأشرار وبحمزتهم فبنصبه عباس جد بوجود بسرة أمتي المختاري، وبمجني صنهما الشهيد بعيدة، وجعل فر صمصان الطياري، وبسيد شبان أهل الخلد كن نعواننا، وكل من الأخطاري. وبترجمان كتاب ربي قرمنا بحر العلوم وسيد الأخيار وختيجة الكبرى وفاطمة البتول مع ظلمة الأخلاق والمقتار وبأمننا الصديقة الصنديدة الممدوحة المرضية الأطوار وجميع أهل البيت أقمار الهدى ساداتنا الأمجاد والأطهار صن جندنا من كل خطب قاضح والخزي في الإحطار والأسفار وبأهل بدر نسأل التوفيق في كل الأمور مظاهر الأقطار وَبِمَنْ أَتَى أُحْدًا وَقَاتَلَ مَنْ ضَغَى بِذْلَّاكَ فِي الْإِعْلَامِ وَالْإِسْرَارِ وَمُهَاجِرِ أَصْحَابِهِ سَادَاتِنَا أُسَدِ الشِّرَى وَجَمَاجِمَ الْأَنصَارِ أَلْبَادِلِينَ نُفُوسَهُمْ بِنَبِيِّهِمْ بِمَعَارِكَ الْهَيْجَاةِ مَعَ الْفُجَّارِ وَبِخَنْدَقٍ وقريضة وبيعة الرطوان ثم بخير الخطار وبمكة وهنينهم وتبوكهم وبؤوتة وسائر الأقطار والتابعين المحسنين وتابعيهم حامل الأخبار والآثار وأبي حنيفة قدوتي وبمالك والشافعي وعحمد الصفار وبمفسر القرآن ومحق في الأعلماء والفقهاء في الأعصار شتت وشرد شمل أشرار العدى من عابد الأبثان والأحجار وبسادة الأملاء والأفراد والأقطاب ممن فاز بالأسرار وإمة الأمجاد والأبتاد والبدلاء أهل الفيض والأنظار وبسادة الرقباء والنجباء والنقباء من قادتنا الأحراز يحفظ ديار المسلمين وجد لهم الأمن في الأوطان والأنصار واسمح لهم في الدين والدنيا وجد بالروح في الآصار والإبكار وأدم زكاء زروعهم وغروعهم واسق الزروع إواب للأمدار وَهْزِمْ وَذَمِّرْ كُلَّ مَنْ عَادَاهُمْ وَهْدِهِمْ وَخَرِّبْ أَوْكُرَ الْكُفَّارِ وَاجْعَلْ إِلَهِ بَيْنَهُمْ بَأْسَاءَهُمْ وَشِقَابَهُمْ بِالْخِزِّ وَالْإِدْبَارِ وَامْلَأْ بِرُوبٍ قَلْبَ كُلِّ مُعَانِدٍ مُتَمَرِّدٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارِ وبكل عبد عارف أو عاشق أو واصل أو سالت سيار وبكل عبد صالح متفرع متغفر في ظلمة الأسحار وبطالب العلم الذي ترضى به وبكل من هو مقرئ أو قاري سهل مقاصدنا وفرج همنا واحفظ من الأغلال والآصال وارزق إلهي كلنا رزقا حلالا طيبا وارخص في الأسعار واقسم لنا علما عزيزا نافعا وصوالح الأعمار والأذكار واجزب إليك بجذبة قدسية عبدا بعيدا عادم الأعذار واشرح بنورك صدوره واملأ بحبك قلبه واقطع من الأغيار واغفر له ولوالديه ومن له حق القرابة حملة الأوزار ولمن أفاض أب استفاد ومن له حق لشركته من السهار واغفر لكل أخ صديق صالح متبدد ولجملة الخطار ولمرفدين وكل دين سبيل له فأخوة الإيمان والإقرار ورزق إله كلنا حسن الختامي منته الأجال والأعمال وكن الملقن حجة الإيمان في خوف التراب وبحشة الإقبال واجعل مراقدنا منازل رحمة والروح والريحان والأنوار وإذا حوتنا عرضة مبسوطة نرجو التجلي اسمك الغفار وأضلنا في ظل عرشك ربنا وقن الحرارة اسمك الستار وإذا قضيت بحق فصل بيننا فجعل رفاقتنا مع الأخيار وجعل صحائفنا بإيمان الآيات تتلها بالبشر والإبشار ومن بتفجيل الموازين امتنانا لائقا بك لا بنا يا باري وبحوظ أحمد صلى الله عليه وسلم إسقنا كأساً لهاقاً قد صفت من جملة الأكتار وعلى الصراط فثبتاً أقدامنا ورحم يخج وقنا عذاب النار وارزق لذابة منظر الوجه الكريم جميع في جنة الأنهار وقبل دعائي دائما وذراعته ربي بوجهك عالم الأسرار.